بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السخر بالواد وفرعون ذي لوتاد الذين طغوا في البلاد فأكفروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأم مَالِ ٱلْإِنسَٰنِ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ٱمْتَبَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَٰنَنِ كَلَّا بَل لا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ وتأكلون الثرات أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي